بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة من حق حا... ثَمُودَ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُلْقِوُوا فِي قَارِيَةٍ قصر عاتية سفطارها خاوية فهل ترى لهم من باقيه وجاء رسول ربهم فأخذهم أخذ ترابية <تصفيق> إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا الْنُّفُسُ فِي الصُّورِ نَخْرُجُ Allah'a bin <Sessizlik> kafa'u حسابيا، فهو في عيشة غاضية في جنة عالية قط. إِذْ مَلِئَ فَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُنْتَكِثْ تَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي يَا لَيْتَهَا كانت مَاءُهُ نَعْنِي لِي مَالِي هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي الْتِ lin til zallahu an sabun Ve la فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول وشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أَلَمْ تَرَ أَن قَوْمَ لُوطٍ وَلَئِنْ نَادَاهُمْ ظَلَّ الْقَاوِلُ لَأَخَذْنَا مِنْهُم بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقُمْتُمَا مِنَ النُّورِ and I'll do it